وَأَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِينَ وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاهِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا نبنى غلقهم من عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إني ما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أن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 وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ الله أكبر الله هو الكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضع عن ما وتضع كل ذات حمل حملها وَتَضَعُ كُلُّ دَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَنَّ نَاسَ سُكَارَ وَمَا هُم بِسُكَارَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ الْنَّاسِ مِن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَتَبِعُ كُلَّ شِيْطَانِ مَرِيدٌ Kötib عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث خلقناكم من فَإِنَّ خَلَقَ لَكُم مِن تُرَبِّيٍّ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْعَةٍ ثُمَّ مِن مُضْعَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُم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 ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا ريب فِيهَا وأن الله يبعث من في القبر.